وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَكْتَفِي مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُمَحِّقُ الْكَافِرِينَ الْحَسْبُ أَنَّ, أن الجنة يعلم اللَّهَ يَخْذُلُ الْجَمِيْعَ وَمَنْ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصابرين.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 الله يطرس معاصيه فلا بد من الجهاد والطبر لمن يتطلع الى الجيمة ويريد ان يكرمه الله بذخورها وان الشجراء لتمحك الرجال المؤمنين وتبين معادنهم ومقدار تحملهم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 وهم يفرحون بما آتاه الله من حضر وما يعطيه الى رزق وما يوطلهم الى مكانة رفيعة وهم يستبشرون يستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم هم يدرون بما ينخلفوهم وتركوهم وراءهم ولم ينحقوا بهم في الشهادة انهم على طلة جهر ويعرفون احوالهم ان لا خوف عليهم ولاهم يحزنون لان نستمشرون باخلته من الله وفضل. وبأجل المؤمنين الذي تكفره الله لهم. حال الشهداء فكيف نحذر عليهم وكيف لفراقه انه ليسوا الواتا انما هم احياء احياء كل امارات الحياة موجودة النجمه يرزقون ويطرحون ويستبشرون فأي كرامة اعظم من هذا وانه لا يطلق الحياة الدنيا احد ثم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 فلحة عالية ولا دمعة زالية ولا كلمة دقار هنا او هناك نحن مستمعون في استمتعنا ولبائدنا بالحياة ونرضى بالنزلة والمهانة ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض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 ارخى قدر في هذه الحياه الله قد الله المسلمين ولم يعد احد يهان بما يقبض له يا ابو دعى هذه المعالم العظيمة الرفيعة الرفيعه انتشر الاسلام وما كانت له اعظم من ولا اكبر دولة الا بالجهاد في سبيل الله وبالاستشهاد في لأعمل كلمة الله وإن المسلمين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسابقون الى الجهاد في سبيل الله ها هو قائمة من النظر يذهب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 أن الله قد وضع عنه الجهاد ثم قال لأبنائه دعوه لعنه يستشهد في سبيل الله فالتشهد الرجل مع أن الله قد أعزل إليه ووضع عنه أمر الجهاد إنه قد تتابق للتشهاد في سبيل الله وراءه تعبده ربيع يرسل إليه رسول الله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 أولئك هم الذين أرخفوا دماؤه حيث أعلوا طرحا إسلام عاليا هم بالشهداء حمزة القوم إلى إمانه فأمره ونهاه فقتل أولئك الرجال الذين بذلوا كل ما ينمكون وهذهون المال والديار والأولاد مهاجوا وعنطار وضعوا كل إمكانياتهم في خدمة الإسلام وفي تقبل الإسلامين في وقلهم ودولهم وأموالهم فعلينا أن نقذل ما في متغها ولم ينتصر الإسلام بالمؤتمرات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 على رسول الله اما بعد فيا الله اوطي نفسي و اوطيكم الله علينا ان نعرف الموقف جيدا ها اخواننا في غزكية ها هم الاسلمون في معكرات ويقفضون ويقتلون ويحرقون